السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله المستكملين الشرفى وبعد اغتنام عظيم الأجر في أفضل أيام العمر أفضل أيام العمر العشر الأوائل من شهر ذي الحجه بذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمنا صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال الصالحات ما أوقعها الإنسان في هذه الأيام فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها ما من أيام لا يوجد أيام ليست هناك أيام العمل الصالح يشمل ذلك الصلاة والصيام والزكاة والذكر والأمر والمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسن للجيران وكف الأذى وجميع الأعمال الصالحات ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله اللي هو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سنام الإسلام ذروة السنام القمة ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه ومال في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء بذل نفسه لربه وبذل, دي وبذل ماله وبذل كل شيء ثم لم يرجع من ذلك بشيء العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من مثيله وشبيهه في أي وقت آخر أفضل الليالي على الإطلاق العشر الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان لأن فيها ليلة القدر وأفضل الأيام على الإطلاق العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس ولغير ذلك من الأمور الكثيرة ذكرنا فيما مضى فضل هذه الأيام من كلمة ربنا جل جلاله ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتكلمنا في الليلة الماضية عن عبادة من أعظم العبادات التي بها تقتنص الأجور والحسنات في هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة ألا وهي الصلاة تعالوا بنا لنتكلم في هذه الدقائق إن شاء الله عن عبادة أيضا من أفضل العبادات ومن أحب العبادات إلى الله التي يقتنص بها الأجر و تأخذ بها الغنيمة التي أعطانا الله جل وعلا اياها هذه أيام نفحات، هذه أيام رحمات التي تبدأ بعد ساعات قليلات أيام معدودات, أيام معدودات فيها من الأجر وفيها من النفحات وفيها من الرحمات ما لا يحصيه إلا الله من الأعمال التي تقتنص بها الأجور في هذه الأيام المباركات عبادة الصيام الذي هو سر بين العبد وبين الخالق جل في علاه والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لا إدل له ولا مثيل له الصيام الذي لا يعتريه رياء وهو من عناوين الإخلاص الصيام عبادة حبيبة إلى الله جل وعلا الصيام الذي قال عنه رب العالمين كل عمل ابن ادم تامل في الكلمات جيدا كل عمل ابن ادم من صلاه وزكاه وحج وغير ذلك من الاعمال كل عمل ابن آدم له الحسنه بعشر أمثالها الا الصوم إلا الصوم والكلام هنا يشمل صيام الفريضة وصيام النافلة يشمل صيام الفريضة في رمضان أو في صيام الناذر أو في الكفارات ويشمل صيام السنن والنوافل فالرب العالمين يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر امثالها لكن الصيام الا الصيام لا تتوقف مضاعفه الاجر فيه عند الحسن بعشر امثالها الا الصوم فانه لمن المتكلم الكريم الجواد لما يكون إنسان كريم وانت تعرف منه الكرم ويقول لك انا ساكرمك انا ساعطيك انتظر مني أن اعطيك وان امنحك فانت بتتوقع من معرفتك لكرم ولجود هذا الإنسان ولسابق احسانه ان هو لا يبخل بشيء ويبذل اكراما لمن يحب لله المثل الأعلى لما يقول الحسن بعشر أمثال إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي به الكريم يجزي به الكريم الجواد يجزي به سبحانه جل جلاله الذي أجره لا يتوقف ولا ينقطع الصيام الذي هو سر بين العبد وبين الخالق ولا يعتريه رياء قد يصوم الإنسان ولا يشعر به غير ولا يعلم عنه غيره وقد يكون مفطرا ولا يعلم أحد أنه مفطر الصيام الذي قال الجليل عنه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لا تتخيل مدى عظم الـ الـ الأجر المترتب على الصيام لذا لا تعجب إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما الكلام مش على رمضان والكلام مش على الصيام في أوقات معينة في أي وقت صيام الفريضة وصيام النافلة لكن بنية حسنة من صام يوما في سبيل الله يبتغي مرضات الله يريد رضا الله يبتغي جنة الله نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى منها من صام يوما في سبيل الله باعض الله بهذا اليوم صم يوم واحد بس يوم واحد بس ما بالك بمن صام أكثر من ذلك واجتهد أكثر من ذلك الله بهذا اليوم وجهه عن النري سبعين خريفا سبعين خريفا احنا نريد أن نشحذ الهمم لتعامل جديد وبداية جديدة وتعامل لم يسبق لنا أن تعاملنا مع مثل هذه الأيام الأيام كما رأينا في الشهور الماضية تتقلب ويحدث ما لا توقعه إنسان، قد يكون الإنسان متمكن الآن من طاعه معينة وغدا أو قبل أن يأتي الغد يحال بينه وبين هذه الطاعة، فالعاقل الأريب الزكي المعي من يقتنص فرصة أعطاه الله إياها، كم من محروم لم يبلغ هذه الأيام مات اليوم أو مات بالأمس أو مات قبل الأمس؟ ولم يحييه الله جل وعلا ليدرك هذه الأيام احياك الله لأنه يحب أن يرحمك لأنه يريد أن يعطيك الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة فصيام يوم واحد يباعد الله جل وعلا به بين وجه وبين النار سبعين خريف فما بالك بإيقاع صيام هذا اليوم في تلك الأيام المباركات الفاضلات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما من أيام العمل الصالح لا شك أن الصيام منها حتى المرأة التي عليها أيام وعليها قضاء أيام سواء من رمضان أو من غيره إذا كان عليها أيام وتريد أن تقضي هذه لم تقضيها في هذه الأيام الفاضلات إن شاء الله يسقط ما عليها من الدين وتؤجر إن شاء الله لإيقائها هذه العبادة في هذه الأيام الفاضلة هذه أيام العمل الصالح فيها أفضل من مثيله وشبيهه فيما سواها من الأيام لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الى الله من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الصيام هو الذي يجذب الإنسان ويدرب الإنسان ويؤهل الإنسان لأن يكون من الأتقياء نسأل الله أن يجعلنا من المتقين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصيام من ورائه لؤلؤة من ورائه جائزة وغيره أيضا من العبادات لكن المقصود الأول من وراء الصيام صيام الفريضة وصيام النافلة أن يتدرب الإنسان ليتأهل ليكون من المتقين والتقوى أن تصل لأن يراك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك الإنسان التقي لا يتواجد في إنسان لا يحب الله أن يراه فيه الإنسان التقي يراه الله حيث أمر لما يكون مكان يحب الله أن يراك فيه التقوى أن تكون موجود في مكان تعلم أن الله يكره أن تكون موجود فيه زل أنت عنه والتقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والتقوى أن, أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله وتنتهي عن معصيه الله على نور من الله خوفا من عقاب الله جل في علاه والتقوى ترك الذنوب البعد عن المعاصي الذنوب اترك الذنوب ودع الذنوب خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ما تقولش دي كلمه دي خطوه دي نظره دي كذا دي كذا لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى إن الجبال من الحصى طيب ما الذي يوصلنا يا رب إلى التقوى الصوم من أعظم السبل الموصله لمرتبة المتقين الصوم من أعظم المسالك الشرعية التي من سلكها وصل إلى هذه المرتبة العظيمة وكان من المتقين الصوم كما قلت عباده لا مثل لها ولا شبيه لها ولا عدل لها اسمع لهذا الحديث الرقيق الجميل الجليل عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا جيش يخرج للغزو قال ابو امامه فاتيته اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله سل الله ان يرزقني الشهاده عاوز يخرج في الجهاد ولا يرجع يريد ماذا يريد الشهاده في سبيل الله جل وعلا الشهيد مع اول دفعه من دمه خلاص يرى مقعده من الجنه وتغفر ذنوبه و و و و خصال عدها صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أبو أمام يتكلم سل الله أن يرزقني الشهادة أنا خارج مع هذا الجيش فادع الله لي يا رسول الله أن يرزقني الشهادة قال صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم السلامه مع الغنيمة إحدى, الحسنيين. إحدى الحسنيين. الحسنيين النصر أو الشهادة قال اللهم سلمهم وغنمهم قال أبو أمامة فسلمنا وغنمنا ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا آخر فأتيت وقلت يا رسول الله سل الله أن يرزقني الشهادة قال صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا ثالث مرة قال ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا آخر ثالث مرة وقال فأتيته وقلت يا رسول الله سأل الله أن يرزقني الشهادة قال صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا فأتيته قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أتيتك ثلاث مرار تترى قلت لك مرة واثنين وثلاثة أقول سل الله أن يرزقني الشهادة وأنت تقول اللهم سلمهم وغنمهم فنسلم ونغنم فدلني على يدخلني الجنة من الآخر كذا أنا عاوز الجنة دلني على عمل يدخلني الجنة. قال عليك بالصوم. صوم رمضان ولا صوم النافلة. كل الصيام اجتهد في الصيام. جهد في الصيام بعد الفريضة. صوم ثلاثة أيام من كل شهر. خمس عشر والسادس عشر أيام من كل شهر في وسط الشهر. صوم الاثنين والخميس. صوم عشرة ومعه تاسعة صم يوم عرفة صم من العشر الأول من شهر ذي الحجة قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له فإنه لا عدل له لا شبيه له لا مماثل له فالصوم هو الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عليه عليك بالصوم فإنه لا عدل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة حين فطره فرحان بالطعم لا فرحان أن أتم الله جل وعلا عليه العبادة أن أتم الله عليه العبادة عبادة اكتملت اكتملت تكتب له عند الله جل وعلا أنه صام الاثنين والخميس، صام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صام تاسع عشر، صام يوم عرفه، صام أيام من كل شهر، صام أيام من العشر الأول من شهر ذي الحجة، صام وصام، وأتم الله جل وعلا عليه النعمة، وهذا من عظيم فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، تفرح؟ أن أتممت العبادة أن أتم الله عليك صيام الشاء أن أتم الله عليك الصلاة أن أتم الله عليك الحج العمر إلى غير ذلك من العبادات أن يعينك عليها نعمة أن يوفقك الله جل وعلا ويحرم غيرك ويسددك هذه من أعظم أجل النعم للصائم فرحتان فرحة حين فطره وفرحة حين يلقى ربه مش العبد اللي بيطير يطير في أرض المحشر وينطلق ويعلو صوته ها أم قرأوا كتابي تعالوا انظروا هذا صيامي وهذه صلاتي وهذا ذكري وهذا تسبيحي هذا إصلاح بين الناس هذا امري بالمعروف ونهي عن المنكر هذه صدقتي هذه صلاتي لرحمي هذا بري لوالدي ها أم تعالوا ففرحه حين فطره وفرحه حين يلقى ربه لما يجد في صحيفته استغفار يجد في صحيفته ذكر، يجد في صحيفته صلاه صيام ذكر دعاء إلى غير ذلك من العبادات الصيام من العبادات التي تكفر بها الذنوب من العبادات التي تكفر بها الذنوب وليس ذلك الفريضه فحسب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينها، ليس هذا فحسب صيام الفريضة فقط هو الذي يكفر الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام فمما تكفر به الذنوب وتمحى بها يمحى به الخطايا الصيام نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الصوم جنة وستر ووقاية من النار نسأل الله أن يجيرنا من عذابه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصوم جنة يستجن بها العبد من النار لو عايز حكا تحميك من النار الصوم جنة ستر وقاية لما يكون بستان كبير جدا جدا وحوله أشجار ملتفة أشجار عالية تغطي وتستر ما خلفها يقال عنه إيه؟ جنة لماذا لأن هذه الأشجار تستر ما بداخلها الجن بيقال جن لأنه مستتر إحنا لا نراه أيضا الصوم جنة يعني ستر ووقاية يحمي العبد من النار قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يستجن العبد بها من النار لأهل الصيام المجتهدين في الصيام النافله بعد الفريضة باب مخصوص لهم من أبواب الجنة إن في الجنة بابا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون الناس اللي بتهيت في الصيام بعد الفريضة صيام النافلة وما أفضل وأجمل الصيام في أيام هي أفضل أيام العمر باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون ينادى عليهم فإذا دخلوا أغلق دونهم فلم يدخل منه أحد غيرهم الصيام طريق لحسن الخاتمة قال صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه فيه الصيام مع القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام مع القرآن للعبد يوم القيامة. يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفعان فيشفعان تقبل شفاعة الصيام وشفاعة القرآن فيما انشغل بهما انشغل بالصيام انشغل بالقرآن فيوم القيامة يشفعان فيه فيشفعان الصائم له دعوه مستجابه طوال وقت صيامه وعند فطره ثلاث دعوات ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن قال صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر دعوة الصائم ترفع دعوة الصائم تقبل إما أن تجاب بمثل ما طلب في الحال وإما أن يصرف عنه في الحال بالشر بقدر ما دعا وإما أن يدخر له من الأجر بقدر ما دعا لا ترجع يديه صفرا أبدا كيف وهو المتقرب إلى الله بالصيام وبالدعاء ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ذكر منها صلى الله عليه وسلم ودعوة الصائم طيب عندنا صيام هذه العشر أو التسع بأدق لأن التاسع يوم عرفة ويوم الأضحى كيوم الفطر نهى الشرع عن صيامها طيب إحنا سنأتي ليوم عرفة ونتكلم عنه تفصيلا ماذا تعرف عن يوم عرفة نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله وأن صيامه يكفر ذنوب سنتين يوم واحد صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية ده هنتكلم عنه في وقته إن شاء الله لكن المسألة التي نريد أن نجملها في كلمات معدودات صيام هذه التسع عندنا حديثان حديث في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قط أو في العشر قط وصدقت رضي الله عنها لأن تكلمت عما رأته وجاء في حديث آخر ليس في الصحيح وإنما رواه بعض أهل السنن عن هليدة بنت خالد عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع يبقى عندنا هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه على فرض صحته نقول أنه لا تعارض إنما عائشة رضي الله عنها تكلمت عن ما رأت ربما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعوام أفطر لعارض من سفر أو مرض أو نحو من ذلك وروت غيرها من صلى ما رأت فهذه صادقة وهذه صادقة والجمع بين الحديثين أولى من تركهما لكن على فرض أن الحديث ضعيف نرجع للأصل الأصل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العاش طبعا بلا شك بلا بلا تردد الصيام من أفضل الأعمال الصالحة فالأصل عندنا الاجتهاد في الصيام في هذه الأيام فإذا صام الإنسان منها وصام, وصام, وصام أغلبها فقد وافق السنة وقد أوقع عبادة من أفضل العبادات ومن أفضل الأعمال الصالحة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرها أفضل من مثيلاتها في الأيام الأخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في هذه الأيام وبالسنة القولية دعانا النبي صلى الله عليه وسلم للأعمال الصالحات التي منها الصيام والصلاة وغير ذلك إن أفضل الإنسان بعد بعض هذه الأيام لا بأس لكن آكد الصيام في هذه الأيام صيام يوم عرفة وبقية للتسع من بداية العشر من منذ الحجة ندب الشرع إلى صيامها ندبا شديدا والصيام من أفضل القرباء فاجتهد أن تصوم أغلب هذه التسعة إن استطعت فاحرص على ذلك ولا تترك ذلك أبدا لا تفرط في صيام ما تستطيع صيامه من هذه التسعة فقد سمعت طرفا من فضائل الصيام في شرعنا نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذه أيام غاليات هذه أيام نفحات ورحمات بيننا وبينها ساعات قليلات انوي من الآن وعزم من الآن وسل ربك أن يعينك فيها على الأعمال الصالحة ما من أيام يكاد الإنسان وهو يتأمل في هذه الكلمات ألا يدع لحظه ولا دقيقة في هذه الأيام العشر من غير طاعة من غير ذكر لله أو صلاة أو صيام أو ذكر أو غير ذلك من الأعمال الصالحة فاجتهدوا إخواني الآن وصححوا النية من الآن انك لو احياك الله حتى ادرجتها انك عازم على ان تري الله منك خيرا نسال الله ان يعيننا فيها وفي سائر ايامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته إلى لقاء الموت مع عبادة جديدة جليلة مما تغتنم بها الأجور العظيمة في أفضل أيام العمر نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين شفيعنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا القدر أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته